على الذين ك ف ر و ا أ ن ه م أ ص ح ا ب ا ل ن ا ر ا ل ذ ي ن ي ح م للعلوم و ن ا ن ح و ل ه ي س ب ح و ن ب ح م د ربهم و ي ؤ م ن ن و ب ه ويستغفرون للذين آ م ن و ا ربنا وسئت كل شيء ر ح م ة وعلما فاغفر للذين, تابوا سبيلك فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا و أ د خ ل ه م ج ن ا موسوعه م و النابلسي ل ل ع م و ه م ا ل ا ي ل ا م ي ه اسماء ل ي ت الله ا ر ح م ت ه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 ل ف ي ل ه ل ك م ب أ ن ه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 رفيع الدرجات موسوعه ا ل م ن ي ش ا ء من ع ب ا د ه ل ي ر ي و م ا ل ت ل ا ق ي و م هم ب ا ر ز ن ل ا يخفى ع ل ى ا ل ل ه م ن ه م ش ي ء لمن الملك اليوم ل ل ه ا موسوعه ا ل ن ف س ب م ا ك س ب ت ل ا ا ظلم ل ي و م إن ا للعلوم ه س ر ي ا ح س ا ب أ ر ه يوم ا ل ز ف ة إذ ا ل ق ل و ب لدى ا ل ح ن ا ج ر ك ظ م ي ن م ا ل ل ظ ا ل م من ي ن ح م س ن ع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 اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم كانوهم اشد منهم ق و ً و آ ث ا ر ا في الارض فَأَخَذَهُمُ الله بِذُنُوبِهِمْ وما كان لهم من اللَّهُ لَهُمْ اللَّهِ وَمَا مِنَ مِنْ كَانَ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 إ ل ى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أ ب ن ا ء الذين آ م ن و ا معه واستحيوا نساء و موسوعه ا الكافرين إلا في ضلال كيد في ق أقتل ا ل فرعون دروني م ى ل ي د ر ب إني أ خ ا ف أ ن ي ب د ل د ي ن ك م أ و أن يظهر في ا ل أ ر ض ا ل ف س ا د و ق ا ل م و س ى إ ن ي عذت بربي وربكم منكم لمتكبر ل ا ي ؤ م ن بيوم ا ل ح س ا ب و ق ا ل رجل م ؤ م ن من ى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 يهدي اسم يا قوم لكم ا ل م ل ك ا ل ي و م ظ ا ه ر ي ن في ا ل أ ر ض فمن ي ن ص ر م ن بأس ا ل ل ه ج ا ء ا ق ا ل فرعون م ا أ ر ي ك أهديكم م ما وما إلا إلا سبيل الرشاد أرى و ق ا ل ا ل ذ ي آ م ن ي ا قوم إ ن ي أخاف ع ل ي ي ك م مثل و م ا ل أ ح ز ا ب م ث ل دأب قوم ا م ي ه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 و م ن يضلل س و ع ه ف م النابلسي ه م ه د ق د للعلوم الاسلاميه ي ف اسماء ج ا ك م به حتى إ ذ الله ه ك ق ت لن ي ب ع ا ل ل ه بعده من ح س و ن ا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 وقال فرعون ياها ما نبن لي صرحا لعلي أ ب ل غ ا ل أ س ب ا ب اسباب السماوات فاطلع إ ل ى إ ل ه موسى و إ ن ي ل أ ظ ن ه كاذبا